وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر منهم ما شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتىحين فاتو عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون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 والارض فرشناها فنعمل ما هدون والارض فرشناها فنعمل ما هدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله ففروا إلى الله لَكُمْ مِنْ هُنَا مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ ذِكْرٌ مُبِينٌ إِنِّي لكم منه نذير مُبِينٌ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 بملوم وذكر فإن الذكرات فعل المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما